أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و محمد ودخلت من قبله الرسول أفإن مات أو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبَلِ الرَّسُولِ أم What the adversary did be in the ومن ينقلب على سيجزي الله الشاكل وما كان لنفس One night you would have لفضيله <تصفيق> الله. Surah Al-Fatihah ما عصى um ولا تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيات ولكن ما تشعرون ولنبلونكم بشيء من الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال ولا لبل والنفوس بشيء من الخوف والجوع ونقص. من الأموال ونقص من الأموال تبشر الصادرين ولا ندل أن بشيء من الخوف والجوع ونقص Surah Al-Fatihah صِبْغَكُمُ القَوْلُ إِنَّ لِلَّهِ الْآخِرَةَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ HUMUMUSI BATQALU INNALLAHI WA INNA ILAYHI RAJIUUN ALLATHI Amen. you ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك Surah Al-Fatihah